ثلاثة استمع إلى الجمل ثم قرأها واكتبها في دفترك واحد كان أبو بكر الصديق يشتهر بإيمانه القوي كان عمر بن الخطاب يشتهر بعدله ثلاثة كان عثمان بن عفان يشتهر بحيائه أربعة. كان علي بن أبي طالب يشتهر بشجاعته